يرحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها إن الله يرحل الذين يُحلّلون ثيابها يُحلّلون ثيابها من أثاوي من ذهب ولؤلؤا يُنثلون ثيابها من أثاوي من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير في أحان